والنا شمنلاقيها ونحييها ويلك يلي تعاديها يا ويلك ويل والنا شمنلاقيها ونحييها ويلك يلي تعاديها يا ويلك ويل ضلوا صبوا هالقهوه وزيدوها هيك اسكبوها للنشامى عزهور الخير ضلوا صبوا هالقهوه وزيدوها هيك اسكبوها للنشامى عزهور والقهوة السمراء الكف لرجال السيف لرجال حسوا بالحفشانونه هشين والقهوة السمراء الكف لرجال السيف لرجال حسوا بالحفشانونه هشين الله تصبوا هالقهوة وزيدوها هي اسبوها للنشامى ع ظهور الخيل ضلوا تصبوا هالقهوة هي اسبوها للنشامى ع ظهور قهوتنا للاجواد اول بادئ لللي نار وقادي بظلام الليل قهوتنا للاجواد اول بادئ لللي نار وقادي بظلام الليل والله صبوها القهوة وزيدوها هي اسبوها للنشامع ظهور الخيل والله صبوها القهوة وزيدوها هي اسبوها للنشامع ظهور الخيل ونشام نلاقيها ونحييها ويلك يلي تعاديها يا ويلك ويل ونشام نلاقيها ونحييها ويلك يلي تعاديها يا ويلك ويل غلط صبوا هالقهوه وزيدوها هيك اسكبوها للنشام ع ظهور الخيل غلط صبوا هالقهوه ظهور الخيل